সিল্লহী ও গুহ ও চল ওি জল ওই লি ইসৎন وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا كَذَّبَتْ سَمُودُ بِطَرْوَاهَا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 بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن تعيكم لشبتا فأما من أعطى واتقى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 ইন লল হুদ ইচল উড়